خيالي بقلبك وعيان وفهم إحساس ومراده خيالي الكارر أخبار موتات الزهرة أولاده خيالي بقلب لك وياك وفامي احساسي ومرادى خيالي الك الرارخ الضور بماتت الزهراء اولاد بماتت في حالة أبد تصور في أي حال ولا من صبر شال أبد موسى العمد يعين الله دلال تصور في أي حال لامين مين صبر شال مصيبة أبد مو سهل عين دا يعينا ضلال كلام وصمت في لي إثنين الصبح في قلبي تعاب مصيبة رهيبة ومن يقدر يشوفه لعادة حال كلام وصمت في لي إثنين الصبح في قلبي تعاب مصيبة رهيبه ومين يقدر يشوف ولادهن حي ومين يقدر يشوف ولادهن حي تخيلي بقلبك باكويا افهمي احساسي ومرادي تخيلي الكار واخظه موتي تب موتي الزا راولاده تخيلي بجام وقفني احسان ومراد تخيل كان الرار خضر ما تتذا را اول تصور في أي حال أولامين صبور شال أبد مو سهل عند يعين الله دال تصوار في أي حالة أولامين صبور شال ابعد مو سهل عند يا الله دلاله يا عينا الله دلاله اي والله يا الله لا كلامه وصمته في الاثنين الصبر في قلبي يتعب مصيبة رهيبة ومين يقدر يشوفو العادة الحد كلاما وصمتها في الاثنين الصبر في قلبي يتعب مصيبة رهيبة ومن يقدر يشوف أولادة الحب ومن يقدر يشوف أولادة الحب تصوى من بعد فاطمة حدر بأي قلب ينظر العائله يتيمة تصور الحسن من فجاه وعلي بالدم سنه بمقلما عظيمه تصور وين الصوت من بعد فاطمة حيدريب اي قلب ينظر العال تأتي مات الحسن من فجر أبو علي بالدم زينب مال ما حظي وش يقولوا فاطمة صورة الأضالح راحت بحسرتها مجموحة من المواجه، وش يقولوا فاطمة سورة الأضالح، راحت بحسرتها مجموحة من المواجه، بالله وش يجو أمكم البتو، لله سافرت حايرة كأبى، راحت بحني. سقف الجني والحزن يطوم تكبر المصيب بالله وش يقول أمكم البتون لله سافرت حائرة وكئيبة راحت بحني سقف الجنين والحزن يطول تكبر المصيبة والحزن يطول تكبر المصيبة والحزن يطول تكبر المصيبة تصور من بعد فاطمة حيدر قلب ينظر العيلة يتيمة ما شاء الله الحسن من فجأ ابو علي بالدم سنبي مقلم حظيمة تصوى من بعد فاطمة حيداري بأي قلب ينظر العيلة يتيمة تصوى الحسن من فجأه وعلي بالدم سنب مقلمة هظيمة تصوى وش يقول فاطمة سورة الأضالع راحة بحسرتها متروحة من المواجح وش يقول فاطمة سورة الأضالح راحت بحسرتها مجمحة من المواجه بالله وش يقول أمكم البتون لالله سافرت حيرة كئيب راحت بحني سقف الجني والحزن يطول تكبر المصيب بالله وش يقول أمكم البتون لله سافرت حيرة كئبة راحت بحني سقط الجنين والحزن يطول تكبر المصيبة والحنين طول تكبر المصيبة والحزن يطول يظل قلبي ملتهب واحزاني تستمر ليس هروء ألمها يا أولادي من كتب يظل قلبي ملتهب واحزاني تستمر لي هروء ألمها وقربتنا والمحبة شريعة مدى الزمن وفوق الحزن حزن ليس هروء وأناذي إن كسري جبره يا تامه أولادك يا زهرة رحلتي ما يرحل حالي قلبي الفاجدي عذر يا أولادي منك يضل قلبي ملتهم وأحزاني تستمر للزهرة وألمها وغربتنا والنحن شريعة مدى الزمن وخوق الحزن حزن للزهر وألمها يا أولادي من كتب يضل في القلب أيضا القلب ملتهب وأحزعني تستمر للزهر وألمها. وغربتنا والمحن شريعة مذزمة فوق الحزن حزن الزهرة وألمها وناديك من كسري جبرة يتعمى أولادك يا زهرة رحلتي ما يرحل حليلي وقلبي الفاقد يعدر وناديك من كسري جبرة يا تاما اولادش يا زهرة رحلتي وما يرحل حميلي وقلبي كل فاقد يعذر وقلبي كل فاقد يعذر وقلبي كل فاقد يعذر